قُل إِن كَانَتْ لَفِي مُدَارِ الْآخِرَةِ عِندَ اللَّهِ خَالِفَةً مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوْا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا مدمت ايديهم والله عليم بالظالمين ولا تجدنهم احرفا ناشع على حياه ومن الذين اشركوا يود احدهم لو عمر الف سنه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 انه نزل به على قلبك باذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وامينك فإن الله عدو للكافرين ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون أَو كُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَلَئِن مَّجِئْتَ إِلَيْهِم لَّيَقُولَنَّ أَصْلَحْنَا وَلَئِن قُوتِلْتَ لَيَنصِرُنَّكَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُرِيدُ أَن يُوقِعَ بِكُمُ الْعَذَابَ إِنَّهُ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَهُ أَغُورٌ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ